توقفنا بالأمس يا عم عندما انتهى الإمام من شرح المسألة الأخيرة من مسائل الآية التاسعة والعشرين من سورة النساء وكانت حول قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم نعم فماذا قال الإمام؟ قال الإمام إن أهل التأويل أجمعوا على أن المراد بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضا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 حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات السلاسل خوفا على نفسه منه فقرر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئا فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهي بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا الخرطبي الله والله والله والله والله والله. والله. والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم وذلك إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور قاله عطاء، وقيل هو عائد إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس لأن النهي عنهما جاء متسقا مسرودا ثم ورد الوعيد حسب النهي وقيل هو عام على كل ما نهي عنه من القضايا من أول الصورة إلى قوله تعالى ومن يفعل ذلك وقال الطبري ذلك عائد على ما نهي عنه من آخر وعيد وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء كرها لأن كل ما نهي عنه من أول الصورة قرن به وعيد إلا من قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم فإنه لا وعيد بعده إلا قوله ومن يفعل ذلك عدوانا والعدوان تجاوز الحد والظلم وضع الشيء في غير موضعه وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغلط وذكر العدوان والظلم مع تقارب معانيهما لاختلاف الفاظهما وحسن ذلك في الكلام كما قال الشاعر وَأَلْفَ قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا وحسن العطف لاختلاف اللفظين يقال بُعْدًا وَسُحْقًا ومنه قول يعقوب إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ فحسن ذلك لاختلاف اللفظ وقوله تعالى مُصْلِيه معناه نمسه حَرَّهَا وقرأ الأعمش والنخعي نَصْلِيه بفتح النون على أنه منقول من صلي نارا أي أصليته وفي الخبر شات مصلية ومن ضم النون منقول بالهمزة مثل طعمت وأطعمت والآن ننتقل للآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم وفيه مسألتان الأولى لما نهى تعالى في هذه الصورة عن آثام هي كبائر وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر ودل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر وعلى هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء وأن اللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله الحق لا أنه يجب عليه ذلك ونظير الكلام في هذا ما تقدم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى إنما التوبة على الله فالله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائر لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائض روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر وروى أبو حاتم البستي في صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر ثم قال ثلاث مرات والذي نفسي بيده ثم سكت فأكب كل رجل منها يبكي حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصفق ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فقد تعاضض الكتاب وصحيح السنة بتكفير الصغائر قطعا كنظر وشبهه وبيانت السنة أن المراد بقوله تعالى تجتنبوا ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر والله أعلم وأما الأصوليون فقالوا لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب لجميع الكبائر وإنما مجمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء والمشيئة ثابتة ودل على ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائد تكفير صغائره قطعا لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بألا فيه، وذلك نقد لعر الشريعة ولا صغيرة عندنا. وقال القشيري عبد الرحيم والصحيح أنها كبائر، ولكن بعضها أعظم وقعا من بعض. والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي. وأيضا فإنما النظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كبائر وعلى هذا النحو يخرج كلام القاضي أبي بكر بن الطيب وأبي المعالي وأبي نصر عبد الرحيم القشيري وغيرهم قالوا وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها كما يقال الزنا صغيرة بإضافته إلى الكفر والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا ولا ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه في المشيئة غير الكفر لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم واحتجوا بقراءه من قرأ إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه على التوحيد وكبير الإثم الشرك قالوا وعلى الجمع فالمراد أجناس الكفر والآية التي قيدت الحكم فترد إليها هذه المطلقات كلها قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واحتجوا بما رواه مسلم وغيره عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان خضيبا من أراك فقد جاء الوعيد الشديد على اليسير كما جاء على الكثير وقال ابن عباس الكبيره كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب وقال ابن مسعود الكبائر ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية وتصديقه قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون وقال طاووس قيل لابن عباس الكبائر سبع قال هي إلى السبعين أقرب وقال سعيد بن جبي قال رجل لابن عباس الكبائر سبع قال هي إلى السبع مئة أقرب منها إلى السبع غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار عن ابن مسعود أنه قال الكبائر أربعة اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله والشرك بالله دل عليها القرآن وروي عن ابن عمر هي تسع قتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم ورمي المحصنه وشهادة الزور وعقوق الوالدين والفرار من الزحف والسحر والإلحاد في البيت الحرام ومن الكبائر عند العلماء القمار والسرقة وشرب الخمر وسب السلف الصالح وعدول الحكام عن الحق واتباع الهوى واليمين الفاجرة والقنوط من رحمة الله وسب الإنسان ابويه بأن يسب رجلا فيسب ذلك الرجل أبويه والسعي في الأرض فسادا إلى غير ذلك مما يكسر تعداده حسب ما جاء بيانها في القرآن وفي أحاديث خرجها العمة وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان منها جملة وافرة وقد اختلف الناس في تعدادها وحصرها لاختلاف الآثار فيها والذي أقول إنه قد جاءت فيها أحاديث كثيرة صحاح وحسان لم يقصد بها الحص ولكن بعضها أكبر